اللهم سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت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 مصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها ديقها وجلها واولها واخرها وعلى نيتها وسرها اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك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 إله الحق منزل الكتاب مجري السحاب سريع الحساب هازم الأحزاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم, الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم الإسلام والمسلمين اللهم لا تخزي أمة الإسلام اللهم كما نصرت أهل بدر وهم أذلة فانصرنا ونحن أذلة اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم خذ بايديهم يا قوي يا عزيز اللهم إن تنصرهم فلا غالب لهم وإن تخذلهم فمن ذا الذي ينصرهم من بعدك اللهم يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام يا من وسعت كل شيء رحمه وعلما اللهم احفظ بلادنا من كل سوء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 اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لجميع موت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة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 وارحمنا اللهم برحمتك اذا صرنا الى ما صاروا اليه اللهم انس وحشتنا في القبور اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم انس وحشتنا في قبورنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الحشر اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعت رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب اللهم وما قسمت فيها من شر وبلاء وسوء وداء فاصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اصرفه عنا وعن المسلمين اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا اللهم واجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم لا تحرمنا أجرها اللهم انا نسألك من الخير فوق ما نرجو ونعوذ بك من الشر فوق ما نحذر اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من من كل شر خزائنه بيدك اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم, من النار اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه ولذة النظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضره ولا فتنة مضلة اللهم واجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا وأمرائنا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 اللهم ها نحن نرفع أكف الضراعة إليك نرجو رحمتك ونخشى عذابك فلا تردنا خائبين اللهم لا تردنا بعد هذا الدعاء خائبين ولا عن باب جودك مطرودين يا اجود الاجودين اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا اللهم لا ترد أيدينا صفرا خائبا <متحدث> اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا اللهم ارحم ضعفنا وضعف المسلمين اللهم ربنا تقبل منا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 وصل اللهم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين